لي ليل ليل ليل ليل يا عيني يا هلي ليل ليل بروخيه يا ناس يلا اقرا هلالي لي عيني علي لي لي لي هلالي no no no.com ايه اللي فاضل ملازم يا إيه اللي فاضل <تصفيق> من الأعزال <تصفيق> كلمة عتاب يا حمحب <تصفيق> بتدور عليك كلمة كلمة <تصفيق> كلمة, <تصفح> كلمة كلمة <تصفيق> كلمة, <تصفيق> كلمة, كلمة <تصفيق> <zeit Largifors> عتاب حصريا على كندا دوت كوم يا صاحبي لو بعتني خلي الثمن غالي يا صاحبي لو بعطني خلي الثمن غالي متبانش بارخص ثمن من بعد ما كنت انا الغالي اللي عاجبه الكلام الحلو يسقف قنات يلا افراح يا صاحبي لو بعتني خلي الثمن غالي يا صاحبي لو بعتني خلي الثمن غالي متبانش بارخص تمن من بعد ما كنت انا الغالي يا خي العيش والملح يا اللي من قلبي سامحته يا اللي نسيت الجميل وكان القصد مصلحتك عايزنا اقول لك كلام عايزنا اقول لك كلام وانا قصدي مصلحته لو عتت صاحب صاحب عشان عله لو عتت صاحب جبان مالوش مله ولد صاحب عين ولد صاحب اللي مالوش لش من لا عليه وحرس له فتخلوه شمسك عليك سلعة حصلين على موكا مطنا لما تقابل وكان له أنا بين الخمايل واللقصا. لما تقابلنا وكان له انا بين الخمائل والاغصان كتبنا اول كل ما في هوانا بتطمن البال الحيران دي الزهور من حواليا شايف جمالهم مع عنايا وهذا حبيب راتع والقلب ملتا ويفرحا قناة يلا أفراح انت في قلب الفرح